Bismila, jono, jono, jino, jino, jino, jino, jino, jino, jino, ما تواجون الصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الأبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون اتَّسَهُون يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَهُم عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ لقينا في جنات وعيون أخذنا ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل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 أفسكم أفلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما تأرون. فو السماء والأرض إنه لحق إن هُنَا حَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتُم تَنَاقِصُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا وقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت وقالت أجوز نقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا لعليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من وتركنا فيها آية وتركنا فيها آتًا للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أوسل فَتَوَلَّى وَلَا وَقَالَ ساحرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَرَكُوا مِنْ شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فمس يطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين شناها فنعمل ماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففكروا لكم من نذير مبين، كذلك ما أت الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا، إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به، أتوا. بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي